بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرى إنما توعتون لصادق وإن الدين دوا Aholim, másféle, yufkó annó, فَكُنْتُمْ تَتَسَاعَلُونَ إِنَّ الْمُتَّكِئِينَ فِي جَنَّاتِ نَعِيمٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُم رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُرْسِلِينَ قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض يا عيات سُرُون أَفَلَا تَصْمُون وَفِي السَّمَاءِ سُكُونٌ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ